بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شركة صوت تقدم فضيلة الشيخ الترب فضيلة صوت محمود أبو الوفى تقدم السعيدي You're the